في إطار حديثنا عن الزواج نود أن نفهم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن ناشئتم فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في غير المحل الطبيعي للمباشرة اعتمادا على ما يفهمه من تعبير أن ناشئتم وعلى ما نقل خطا عن بعض الائمه وقد جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احول فانزل الله تعالى قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا وفي لفظ مسلم إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية والمجبية هي المنكبه على وجهها غير أن ذلك في صمام واحد والصمام الواحد هو المحل الطبيعي وهو موضع الحرث والولد وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت قال وما أهلكت قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إليه نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم أقبل وأدبر واتقي الحيضه والدبر وذكر الشافعي بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال حلال فلما ول دعاه فقال كيف قلت في أي الحرثتين أو في أي الحرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم ام من دبرها في دبرها فلا ان الله لا يستحي من الحق لا تات النساء في ادبارهن وفي بعض الروايات التعبير بالحشوش والمحاش ان لفظ ان في الايه يطلق على معان ثلاثه اين ومن اين وكيف والمعنى الثالث هو المقصود منها فالتعميم في الحال لا في المكان كما بينته السنة الصحيحة والحرث هو الذي ينبت الزرع وهو الولد وقال مجاهد سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض، لأن هذه الآية متصلة بآية الحيد ومن هنا يعلم خطأ من نسب القول إلى الاتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة فهو مجمع على حرمته والله أعلم فضيلة الشيخ عطية صقر، هل للزوج حق في أن يستولي على الكسب الخاص لزوجته بحجة التعاون على مطالب الأسرة يقول الله سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ويقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا